بسم الله الرحمن الرحيم والفجر ولايل عشرين والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماض التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طضوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينُ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 يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ الله يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي